كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أول الآباب. وقال عز وجل: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟ وقال عز وجل: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غير اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فشرع الله عز وجل او امر الله عز وجل عباده بتدبر اياته وجعل الحكمه من انزاله هي تدبر ايات كتابه سبحانه وتعالى المفترض ان الشيخ عبد الله واللي معاكم في مده التفسير لكنه اعتذر اليوم ان شاء الله باذن الله عز وجل نحن نقوم مقامه نبدا من سوره القارعه اخر ربع في المصحف يبدأ بصورة القارعة قال الله عز وجل القارعة قال القارعة من أسماء القيامة تسمى القارعة يسمى يوم القيامة بالقارعة لأحد سببين السبب الأول لأنها تقرع القلوب بالفزع السبب الثاني أنها تقرع أعداء الله بالعذاب أما معنى القارعة فإن قرع في لغة العرب بمعنى ضرباء ومنه تسمى القرعة لأن كل واحد من المقترعين يضرب بسهمه يضرب بسهمه والقارعة في لغة العرب معناها الشديدة من شدائد الدهر معناها الشديدة من شدائد الدهر فسميت فسمي يوم القيامة القارعة لأنه أشد يوم ستراه البشرية أو سيراه الخلق قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة قررها الاستفهام عن هذا اليوم مرتين للتهويل والتعظيم وتهديد العباد فهو استفهام غرض الغرض منه التهديد والتهويل والتفضيع لأمر يوم القيامة قال عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قال الفراش هو الحشرة الطائرة المعروفة الفراش والمبثوث هو المنتشر قال يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف معروف أن أضعف المخلوقات عقولا هي الفراش لدرجة أنك لو أوقدت نارا لها تتهاوى وتتهافت إلى هذه النار حتى أن الأخرى ترى الأولى وهي تلقي بنفسها في النار وهي تحترق ثم إنها تدخل حتى تلقي بنفسها في النار وراءها أضع في المخلوقات عقولا هي الفراش يعني تلقي بنفسها إلى الموت وهي تعلم أنه موت فاخد بالك أن الناس يوم القيامة يكونون بهذه الطريقة يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ذهبت عقولهم قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل يعني يذهب شيء من العقل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا أيضا هذا ذهاب عقل وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال بعدها وتكون الجبال كالعهن المنفوش المعلوم أن الجبال أيضا هي أقوى المخلوقات صلابة وشدة قال الله عز وجل وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم فالذي يزن الأرض ويثقلها ولولا الجبال لاهتزت الأرض بنا ولما استطاع البشر العيش عليها وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم هذه الجبال تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش العهن هو الصوف أما المنفوش فهو الهائش عرف الآلة بتاع المنجداني القطن بيطلع من المخدة مسك بعضيه يدخل في الآلة يطلع الناحية التانية منفوش الجبال تكون هكذا يوم وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم بعد ذلك تكون الجبال كل تكون هباء منثورا الهباء المنثور عارف لما تكون واقف في مدرج السلم وفي شعاع ضوء من الشمس نازل وفي تراب ذر تراب يتحرك طالع نازل رايح جاي تكون الجبال هكذا حينها تنصب الموازين لكن هنا نكتة اللطيفة أن الناس هم أقوى المخلوقات عقلا الناس هم أقوى المخلوقات عقلا والجبال هي أقوى المخلوقات صلابة وشدة ففي سؤال لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة موقف الناس فقط وموقف الجبال وترك مواقف سائر المخلوقات مع أنه في آيات كثيرة في سور أخرى يذكر حال سائر المخلوقات إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب يذكر حال الكواكب وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار يذكر حال البحار وإذا القبور يذكر حال القبور هذه مواقف مواقف يوم القيامة لماذا في هذه الصورة فقط ذكر موقف الناس وموقف الجبال قال أهل العلم لأن الناس كما قلت لك هي أعقل المخلوقات ولأن الجبال هي أقوى المخلوقات فإذا كان حال أقوى المخلوقات من الناحية العقلية سيكون يوم القيامة كحال اضعف المخلوقات من الناحيه العقليه واذا كان اقوى المخلوقات من الناحيه من ناحيه الصلابه والشده سيكون كاضعف المخلوقات من ناحيه الصلابه والشده يوم القيامه فكل المخلوقات سيكون حالها كاضعف حال واخد بالك فهذه هي الحكمه من ذكر هذين الموقفين فقط مش عايزين اسئله يا شيخ حينها تنصب الموازين ثم ذكر سبحانه وتعالى حال الناس عند نصب الموازين قال عز وجل فأما من ثقلت موازينه المراد بالموازين ها هنا الأعمال الصالحة فقط مع أن الميزان يوضع فيه العمل الصالح والعمل الطالح لكن العمل الطالح لا يعد شيئا في الميزان لذلك وصف الأعمال الصالحة بأنها الميزان نفسها أو بأنها الميزان نفسها مع أن الميزان يوضع فيه الصالح والطالح دف كفة ودف كفة لكن قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن ما لهمش وزن عشان كده سمى الأعمال الصالحة موازين وخد بالك فاما من ثقلت موازينه يعني من رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشه راضيه اي مرضيه راضية مرضية يرضاها صاحبها خد بالك ما قالش في عيشه مرضيه وقال عيشه راضيه مع ان المفروض ان الرجل هو الذي يرضى عن العيشه وليست العيشه هي التي ترضى عن صاحبها صح ولا لا فعبر فجعل العيشة هي اسم الفاعل يعني هي اللي بترضى لي ليبين لك شدة النعيم وعظم النعيم الذي يعيش فيه هذا الرجل حتى كأنه رضي عن عيشته ورضيت عيشته عنه واخد بالك فراضيه معناها مرضية يرضاها صاحبها والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة العيشة تجمع كل النعم التي في الجنة وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته قلت أعماله الصالحة فرجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أمه هاوية أي مسكنه جهنم سمى جهنم بالأم سمى جهنم بالأم ليه؟ لأن حال من يسكن جهنم كحال الطفل الصغير الذي يأوي إلى أمه ولا يكاد يتركها برضو كده اللي يدخل جهنم لا يخرج منها ابدا فعمل زي الطفل الصغير اللي لازق فمه على طول واخد بالك فامه هاوية هاوية أي يهوي فيها عميقة جداً. قال النبي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً بين جالس بين أصحابه إذ سمع صوت وجبة وجبة يعني صوت سقوط شديد فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في النار منذ سبعين سنة فهو يهوي وصل إلى قعرها الآن يبقى فاممه هاويه يعني فمسكنه جهنم سميت جهنم بالهاويه لانها عميقه جدا يهوي فيها من يلقى فيها وقيل في معنى امه هاويه اي اي ان من يدخل جهنم يلقى فيها على راسه فامه انت تقول ايه ضربته على امي راسه فامه اي راسه هاويه يعني محذوف بدماغه قال الله عز وجل أفم يتقي بوجهه المفروض العادة إن الواحد لما أي حاجة تط... لو واحد تفسك تعمل إيه تعمل كده تدفع بيدك عن وجهك أما يوم القيامة قال الله عز وجل أفم يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ليه لانه محذوف ملقى برأسه فامه هاوية أي فرأسه في الإيه ملقى في النار فاموه هويه وما ادراك ما هي هذا الاستفهام للتهويل والتفضيع ببيان انها خارجه عن المعهود بحيث لا يدرى كنهها اي كنها يعني حقيقتها عارف لما انت تقول لما تستفهم عن شيء عشان تعرف ان الحاجه دي مش عاديه تقول له ده انت فلان ده انت ما تعرفوش يعني حاجة فوق الوصف واخد بالك معايا، برضو الله عز وجل استفهم عنها وما أدراك ما هي ليبين لك أنها خارجة عن المعهود مش زي ليست كأي شيء ليست كأي نار وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية أي بلغت في درجة الإحراق الغاية قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه أي نار الدنيا ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزء من حر نار جهنم الشيخ يعقوب يقول عارف النار اللي في الحديد والصلب بصنع الحديد والصلب بتسيح الحديد الصلب بتخليه مية سيح الحديد الصلب تجعله ماء خليه سايح كده نار بلغت ألف درجة مئوية نار يوم القيامة سبعين ضعف النار التي في الدنيا لذلك قال الله عز وجل نار حامية سورة التكاثر قال الله عز وجل الهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد شغلكم التكاثر بالاموال والاولاد والتفاخر بكثرتها والتغالب فيها والاستكثار من تحصيلها عن طاعة الله والعمل للاخره خد بالك الآية بتقول الهاكم المتكاثر انت ممكن تقول طب الواحد بيتكاثر بايه حذف الشيء المتكاثر به حذف الشيء المتكاثر به يعني ما قالش الهاكم التكاثر بالمال ولا الهاكم التكاثر بالعيال اللي كل شيء يتكاثر به الانسان الانسان ممكن يتكاثر باولاده وممكن يتكاثر بامواله وممكن يتكاثر بسلطانه ومن الممكن ان يتكاثر بجاهه ومن الممكن ان يتكاثر بعائلته وباهله ده كل انواع من انواع التكاثر حذف المتكاثر به ليعم جميع, ليعم جميع الاشياء التي قد يتكاثر بها الانسان الهاكم التكاثر خد بالك الهاكم معناها شغلكم لما قال الله عز وجل الهاكم ولم يقل شغلكم دائما القران يذكر اللهو واللعب مقترنين انما الحياه الدنيا لهو ولعب وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث ما هو الفارق بين اللهو واللعب قال لك اللهو يكون للقلب واللعب يكون للجوارح فممكن الانسان يلعب ويكون قلبه غير لاه يبقى قلبه برضو موجود يعني ممكن الانسان يطيع الله بقلبه مع انه يلعب بجارحته لكن اذا لها القلب يستحيل ان تطيع ربك بالجوارح واضح واضح دي عامل ازاي فقال ألهاكم لي ليضمن معنى شغلكم معنى الإعراض يبقى شغلك التكاثر وش وكان سببا في إعراضك عن طاعة الله والعمل للآخرة مفهومة عشان كده ألهاكم التكاثر حتى زمتم المقابر أي حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال أي حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال يعني أدرككم الموت وأنتم مشغولون عن طاعة الله والعمل للآخرة وهنا فائدة أنه قال حتى زرتم هذه الفائدة الناس دائما يقول لك إيه يقول لك انتقل فلان ابن فلان إلى مثواه الأخير طبعا الكلام ده خطأ ليه؟ لانه بعد القبر دار باقية إما جنة وخلود إلى أبد الآباد وإما نار وخلود إلى أبد الآباد فالقبر ليس مثوى الإنسان الأخير لذلك عبر الله به في الزيارة بالزيارة حتى زرتم فجعل الميت في قبره زائرا ولم يجعله مقيما لأن الزائرة يوشك أن يترك مكانه ويذهب أما المقيم فإنه مستقر في مكانه دائما صح ولا لا فلذلك قال حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون زجر لهم عن التكاثر وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة يعني كلا سوف تعلمون هذا زجر من الله عز وجل لهم أن التكاثر بالمال والجاه والسلطان الهاهم عن ذكر الله ستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة هذا جد. ثم أعاد الزجر مرة أخرى وقال ثم كلا سوف تعلمون فزجرهم مرتين لعظم ما هم فيه وشدته وعظم جرمه عند الله تعالى أن الله عز وجل زجرهم مرتين عن هذا الذنب اللي هو الإعراض التام عن الله وال والانشغال بالتكاثر بجميع أنواعه فزجرهم عن, عن هذا الإعراض مرتين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أي لو أنكم تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا كعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا إيه هو المتيقن عندنا في الدنيا الموت هذا من الأمور المتيقنة لذلك سماه الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما قالش واعبد ربك حتى يأتيك الموت لأن كل الناس توقن بالموت فلو أنك توقن بيوم القيامه كما توقن بالموت لما شغلك التكاثر عن العمل ليوم القيامه واضح عشان كده تلاقي الواحد يعد قبره ويجهز قبره وتلاقي عامل قبر يعني الواحد بيروح الستة اكتوبر دي المقابر اللي في طريق مصر دي كانك داخل فيلا مش قبر لانه موقن بالموت لو انه موقن بالاخره لما الهاه التكاثر لذلك قال عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين قال اهل العلم اليقين ثلاث مراتب. مراتب المرتبه الاولى علم اليقين المرتبة الثانية عين اليقين. المرتبة الثالثة حق اليقين. أما علم اليقين يضربون له مثلا. يقول لك لو أنت أنت دلوقتي أنت قعد معايا عارف أن الكعبة في في المسجد الحرام في مكة ولا لا؟ عندك شك في كده؟ تقول لي لا ده أنا متأقم بنسبة مليون في المئة؟ أقول لك فإذا ذهبت إلى هناك ورأيت الكعبة فقد تحقق عندك المرتبة الثانية وهي عين اليقين، فإن دخلتها فقد تحقق عندك المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وخذ بالك معاً عشان كده بتقول اليقين كان مرتبة ثلاثة. لذلك قال في هذه الآية ثم لا ترونها عين اليقين قال الله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة طبعا الحتة دي في عند المؤلف يخالفه فيها الإمام ابن القيم ابن القيم بيقول يسأل الناس عن النعيم الذي ألهاهم عن الآخرة ويسألون عن النعيم الذي لم يلههم عن الآخرة والصحيح قول ابن القيم فقد ثبت في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر جلسوا جميعا تحت ظل شجرة وأكلوا رطبا طيبا يعني طمر رطب وشربوا ماء باردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفس محمد بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة يا الله نسأل الله عز وجل ان يسلم صورة العصر والعصر العصر اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال هل المراد بالعصر؟ الدهر كله يعني الزمان الذي خلقه الله منذ خلق الزمن إلى أن ينتهي الزمن يوم القيامه الدهر عارف لما تقول ايه العصر القديم والعصر الحديث يعني معناه الزمن القديم والزمن الحديث فهل المراد به الدهر كله؟ ام المراد به وقت صلاة العصر ده القول الثاني أم المراد به صلاة العصر ها نفسها تلات أقوال كل واحد من هذه الأقوال له وجه وما فيش مشكلة لما يكون التلات أقوال صح ليه قال لك العصر الدهر الذي خلقه الله هو الوقت الذي يعمره الإنسان إما بالطاعة واما بالمعصيه فاهم شيء في حياه الانسان وقته يا ابن ادم انما انت انفاس فاذا خرج فاذا ذهب نفسك ذهب بعضك هو ضل العصر فاقسم الله به لاهميته اما وقت صلاه العصر ايضا مهمه ليه قال لك لان الملائكه تتبادل النزول بين السماء والأرض في وقت العصر ووقت الفجر فإذا أقسم الله به فذلك لأهميته أما صلاة العصر قال لك أيضا مهمة قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطفية نصحف عائشة والصلاة الوسطى صلاة العصر وثبت في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم عن ابن مسعود والآخر عن جابر أن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ العصر ماشي. إن الإنسان لفي خسر قال لك الخسر حاجتين ده هو بيقول كده الخسر والخسران النقصان ده رقم واحد اثنين ذهاب رأس المال فالخسارة إما أن تخسر كل مالك دي كده خسران وإما أن ينقص رأس مالك ودي كده خسران الاول اسمه خسران مطلق انه تخسر كل فلوسك والثاني اسمه خسران من بعض الوجوه دون بعض الناس كل انسان اما ان يخسر خسرا مطلقا واما ان يخسر خسارا من بعض الوجوه دون بعض اما الذي يخسر خسرا مطلقا فقد قال الله عز وجل فيه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ده خسر. اللي خسر الدنيا والاخره خسر كل حاجه اما الذي يخسر من بعض الوجوه دون بعض فهذا ايضا خاسر ولكنه ليس ولكن خسارته ليست خساره مطلقه لا من بعض الوجوه دون بعض مثلا عصاه المسلمين الذي يعذب في جهنم ثم يخرج منها ويدخل الجنه ده ايه خسر بس مش خسران دائم ليس خسرانا مبينا واخد بالك معايا طيب ان الانسان معنى إن الإنسان معناها ان كل انسان ليه لان ال ال دي اسمها ال الاستغراق عندي ال تلات انواع الكلام ده يمكن نناقش في اصول الفقه وبنحتاجه في اصول التفسير اصول الفقه ال اللي هي أل تلات انواع ال الاستغراق معناها ان اللفظه اللي دخل عليها ال معناها ان تشمل كل افراد اللفظه دي دون وجود اي فرد مستثنى وان ليس للإنسان الا ما سعى معناها وان ليس لكل انسان الا ما سعى صح ولا لا لكن في بقى أقل الجنس اللي هو يشمل الافراد مع وجود بعض الافراد المستثنى يقول لك ايه واحل الله البيع وحرم الربا هل كل البيوع حلال قال لك لا بيع الخمر مثلا حرام وبيع الحبل اللي هو العجل في طنونه زي ما بيقولوا حرام وبيع السمك في الميه حرام واخد بالك معايا لكن الغالب ان البيوع حلال يبقى بيشمل كتير لكن ممكن حاجات بسيطه نستثنيها أما بقى قال الأخير اللي اسمه قال العهد اللي هي حاجة واحدة بس قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هل البيت هنا كل بيت؟ يعني سيدنا أبراهيم بني البوت اللي في الدنيا كلها؟ لا طبعا سيدنا أبراهيم بني الكعبة اللي هو بيت الله الحرام فالمراد الشاهد وإن الإنسان في خص يعني إن كل إنسان لفي خص إلا من اجتمعت فيه أربع صفات إلا الذين آمنوا رقم واحد يعني إلا الذين تعلموا الإيمان رقم اثنين وعملوا الصالحات طبعا الصالحات تشمل كل عمل صالح إما أن يكون بينك وبين الله كالصلاة والصيام مثلا وإما أن يكون بينك وبين المخلوق كالصدقه وبذل المعروف وبذل الندى والتبسمك في وجه اخيك ده كل عمل صالح واخد بالك معايا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني وصوا الناس وصوا. وص بعضهم بعضا ووصوا غيرهم بالحق ما هو الحق الايمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر يعني أيضا وصى بعضهم بعضا ووصوا غيرهم من الناس بأنواع الصبر الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة قال لك الصيام بيجمع أنواع الصبر الثلاثة قال لك الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة إزاي؟ قال لك أنت بصومك تصوم تصبر على الطاعة قال لك واحد بيشرب سجاره وهو صائم قال لك يمتنع عن المحرم يصبر عن المعصيه وهو صائم قال لك وهو صائم يتالم من شده الجوع فيصبر على قدر الله المؤلم واخد بالك معايا قال لك ف كده عندي كام حاجه اربعه قال لك بالامرين الاولين اللي هو الايمان والعمل الصالح يكمل الانسان نفسه وبالأمرين الأخيرين اللي هو التواصب الحق والتواصب الصبر يكمل الإنسان غيره صح ولا لا وبتكميل الأمور الاربعه يكون الإنسان قد سلم من الخسران وفاز فوزا عظيما قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صورة الهمزه قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزه أي خزي أو عذاب أو هلكة كلمة ويل معناها في اللغة خزي عذاب هلكة يعني الله عز وجل يتوعد كل همزة لمزه ويل أي هلاك وعذاب وخسران لك يا من تفعل هذين الفعلين وقيل معنى ويل قيل ويل وادي من أودية جهنم. لكن خلينا نقول الهماز قال الشيخ المصنف رحمه الله الهماز هو الذي خد بالك الكلام ده مهم أوي هو الذي يغتاب الرجل في وجهه واللماز هو الذي يغتابه من خلفه تبزأي هو ينفع الواحد يغتاب وحده وهو موجود يقول لك هو الذي يغتاب الرجل في وجهه هو موجود معاك انت بتغتابه والتاني اللي هو قال هو الذي يغتابه من خلفه مش موجود وبتغتابه طب التانية مفهومه مش موجود وبنغتابه صح لان الغيبه جاءت من الغيبه انك تذكر صاحبك بسوء حال غيابه طب ازاي بقى بغتابه هو موجود قال لك بص قال لك الهمزه هي الطعم والعيب في الإنسان بالفعل أما اللمزه فهي العيب في الإنسان بالقول خد بالك الهو الهمزة العيب والطعن في الناس بالفعل اللو اللمزة هي الطعن والعيب في الناس بالقول قالك فيبقى موجود معك وتبقى قاعد أنت واحد صاحبك وتقول له شايف؟ يرمش له بعينك كده صح يبقى عبت عليه بفعلك وهو مش حاسس فاغتبته حال وجوده صح ولا لا اغتبته حال ايه وجوده اما اللمز فطبعا مش موجود بقطع في لحمه براحتك فعشان كده بتتكلم لكن هو موجود مش قادر تنطقها فبايه بفعلك ربنا يعافينا يعني انت واخد بالك معايا قال لك هو في هذين اللفظين شيء من فقه اللغه قالك قالك قال لك ازاي قال لك شوف اله هو همزت الهاء دي يقولك حرف ضعيف حتى علماء يقول يقولك حرف مهتود ضعيف خالص واخد بالك معايا يمكن هو أضعف حروف العربية أضعف حتى من الحاء واخد بالك معايا عشان كده تلاقي الواحد لما نفس يروح يطلع هاء صح ولا لا فقالك واللومزا بقى حرف اللام عرف اللام دي اللي سنة بيبعان في ذلك قربك اللومزا قال لك فالهاء فيها فعل بخفاء واللام فيها لسان بيتكلم لام فقال لك همز يبقى فيها فعل لمزه يبقى فيها قول واخد بالك معايا فده هذا شيء من فقه اللغه يعني الذي الذي جمع مالا وعدده هذا بيان لسبب همزه ولمزه يعني ايه اللي بيخليه يرتاب الناس في وجوههم ومن خلفهم قال لك السبب في ذلك هو إعجابه بما جمع من المال وظنه أن له به الفضل فلأجل ذلك يستقصر غيره هو شايف انه معاه فلوس فكل الناس دي حتى الشيخ بصحق يقول لك إيه يقول لك المركب عربية يكلم الناس بالعربية اللي لمس بدلة يكلم الناس بالبدلة واخد بالك معايا فدي مهمة يعني ان هو سبب جمع المال وكلام زي كده يكون سببا في ايه في ان تحتقر الناس يحسبوا ان ماله اخلده اي يظن ان ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت لشده اعجابه بما يجمعه من المال فلا يعود يفكر فيما بعد الموت من كتر الفلوس نسي إنه هيموت يحسبه ان ما له اخلد زي الشيخ يعقوب في مره دخل على واحد عنده فلوس كتير وكل شويه يتصل بالتليفون ايوه مليون جنيه هنا عشرة هنا مش عارف ايه فقال ايه مشغول جدا فالشيخ يعقوب راح جاي له ورقه كده قال له انك ستموت وحطها له الفلوس اول ما قراها الشيخ يعقوب ورأيت في عينيه فزعا شديدا افتكر انه هيموت فالفلوس احي ممكن تنسى يحسبه ان ما له اخلد كلا ليس الامر كما يحسب ولا كما يظن لا في الحطمه اي لا هو وماله في النار ياخد بالك كلمه لا ينبذنا ليه ما قالش لا يطرحنا او لا يلقينا ما من شويه بنقول يلقى في النار على يلقى في على راسه لكن ايه لما قال ينبذنا قالك أنت انت معاك التليفون بتاعك دخلت البيت فرحت جاي رامي التليفون على الكلمه يقال طرح هاتفه لكن امتى يقال نبذ لو انت رميته ومش عايزه تاني فلذلك قال لينبذن لتحقير شانه فكان الله نسيه نس الله فنسيهم لقله قيمتهم واخد بالك معايا مفهومه كده ولا ايه كلا لينبذن في الحطمه الحطمه اسم من اسماء جهنم لانها تحطم كل من يلقى فيها بتدمر تحطم كل لا ينبذن في الحطمه ثم استفهم يهول شانها ويعظمه ويهدد عباده وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده خد بالك نار الله الموقده التي توقد بالناس والحجاره عايزك دائما تتامل في كلمه وقودها الناس والحجاره بالضبط كده عندك شويه نار مولعين الدنيا مثلا متر في متر نار اول ما تكب بنزين يحصل ايه تهب زياده فيقال صب الوقود على النار فاشتعلت اكثر لان البنزين هو وقود الايه النار برضو كذلك نار جهنم ترمي فيها الناس تولع زيادة البنزين بتاع جهنم النار الناس والعذو بالله وقودها الناس والحجرة قال الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة قال لك تحرق الجسد وتخلص إلى القلب متخيل يعني تعود تحرق في الجسم تحرق تحرق حتى تصل إلى القلب. تب مع مع أنه قال في آية أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلما ذكر عز وجل في هذه الصورة خصوصا اطلاع النار على قلب المعزرين في جهنم يعني وصول النار لقلب المعزرين في جهنم ألا كيف؟ لأن القلب هو المكان الذي, الذي تجتمع فيه, يجتمع فيه الكبر الذي كان سببا في استقصار الناس وهمزهم ولمزهم فاطلعت النار على قلوب كل من يهمز ويلمز جزاء من جنس عمله مفهومة كده؟ لانه ما السبب اللي بيخليه يهمز الناس ويلمزهم قال لك الكبر اللي في قلبه فجعل الله عز وجل النار تطلع على قلبه جزاء من جنس عمله واخبارك التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده اي مطبقه مؤصده يعني مغلقه الابواب بخلاف الجنه مفتحه لهم الابواب أخذ بالك معايا طبعا مؤصدة فلا يستطيعون الخروج منها في عمد ممددة قال لك لما ذكر طب ما هي مؤصدة خلاص مغلقة فلما ذكر الله عز وجل في عمد ممددة تعال نشوف الأول كلام الشيخ قال لك إيه قال لك في عمد ممددة معناه إن ممكن واحد يفتكر مغلقة ماشي. بس ممكن أقفز من فوق الباب قال لك لا في عمد ممددة مش هتعرف تجيب آخرها مغلقة وفي عمد ممددة تب المعنى ده يبقى مش هعرف يخرج لا من الباب ولا من فوق الباب فكلا المعنيين يرجعوا إلى عدم خروج أهل النار من النار قال لك بقى جالك الإمام مقاتل وقال لك لا ده في عمد ممددة في عمد ممددة أيضا قراءة وفي عمد ممددة لها معنى إيه؟ معنى تاني قال لك إنها عليهم مؤصدة لا يخرجون وفي عمد ممددة لا يأتيهم روح من الخارج قال لك إنها عليهم مؤصدة مش يعرف يخرج لكن ممكن لو الباب صير وبيتسيب سوى تهوى من فوق كده قال لي احصل يجيلك من بره نسمه تهوى قال لك لا ممددة فلا يأتيهم روح ولا يستطيعون الخروج منها الروح اللي هو النسمة واخد بالك معايا نسمة الهوى فخلى فيها معنى جديد وده أفضل سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أصحاب الفيل قوم من النصارى من الأحباش ملك اليمن ثم ساروا منه يريدون تخريب الكعبة فلما أقبلوا على مكة وقفوا في مكان قبل مكة يسجرون الفيل والفيل لا يتحرك شمال يمشي يمين يمشي وراء يمشي قدام لا حبسه الله فضلوا كده واقفين. فلما أصروا أرسل الله عليهم طيراً ابابيل وهو المذكور في هذه الصورة ألم تخبرك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل الكيد هو المكر والسعي لتخريب الكعبة في تضليل ألاك تحتمل معنيين في تضليل يعني خابوا في سعيهم خيب الله سعيهم فكانهم لم يصنعوا شيئا قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين الا في ضلال دعاء الكافرين ما يكسبش ابدا طول عمره خسران يدعون الله فلا يقبل منهم وما دعاء الكافرين قال فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال واخد بالك معايا المعنى الثاني الم يجعل كيدهم في تضليل هو الذي ذكره الايه الشيخ قال لك ايه هو بقى قال لك جعل الله عز وجل سعيهم في تخريب الكعبه ضلالا منهم ادى الى هلاكهم لم يجعل كيدهم في تضليل يعني هذا الكيد وهذا المكر وهذا السعي لتخريب الكعبة كان ضللا منهم ناس ما بتفهمش لأنه أدى إلى هلاكهم فتحتمل معنيين وأرسل عليهم طيرا أبابيل أبابيل يعني جماعات متفرقة قيل في تفسيرها في تفسير هذه الطير كانت طيرا سودا طير سوداوي جاءت من قبل البحر فوجا فوجا يعني جماعه جماعه ابابيل مع كل طائر ثلاثه احجار حجران في رجلي واحد في رجل دي واحد في رجل دي وحجر في منقاره لا يصيب شيئا الا هشمه لو نزل على حاجه يحطمها ترميهم بحجاره من سجيل قالوا هي حجاره من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها اسماء القوم فاذا اصاب احدهم حجر خرج منه كالجدري حاجه زي مرض الجدري وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسه حاجه صغيره خالص لكن هذا عاقبة المتكبر تلاقي برضو الحجاره دي هي التي جعلها الله عقابا لمن ليأجوج ومأجوج ليه لأنه متكبر فيهلكه الله بأدنى شيء فبرضو دول تكبروا وكادوا لبيت الله الحرام فدمرهم الله بأدنى شيء حجر أدنى الحم وأخذ بالك معايا قال لك إيه فجعلهم كعصف مأقول قال لك العصف هو ورق الزرع العصف تفضل قال العصف هو ورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل عارف عزك الله الجموس لما تأخذ البرسيم كده تقدم النص يسقط البرسيم من جنب ده عزك الله ويسقط من هذا الجانب صح ولا لا اللي نازل بقى ده اسمه عصف ماكول تخيل بقى لو البهيمة دي أسد ومسكت إنسان ووكلته من النص وسقط نص الإنسان هنا والنص الثاني هنا الحباية الصغيرة دي كانت تصنع هذا تنزل كده تروح جام شقا عشان كده تحطم كل من نزلت عليه فجعلهم كعصف مأكول وقيل المعنى صاروا كورق زرع قد اكلت منه الدواب وبقي منه التبن نعم سجيل مطبوخ في جهنم آه. آه. سورة قريش قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلاف يعني ألفة وائتلاف إيلاف يعني ألفة وائتلاف إيلاف يعني إيه يعني تألف الناس ويألفونك السورة دي بدات بحرف اللام لإيلاف قريش قال لك اللام دي يعني معناها لكي يأتلف قريش قال له طب هو ربنا عمل ايه عشان يأتلف قريش قال لك ايوه اهلك اصحاب الفيل فقال لك سورة قريش لها علاقة بسورة الفيل الله عز وجل دمر اصحاب الفيل فبعد ذلك اول ما دمرهم وقعت لهم مهابة في قلوب العرب فكان يعملوا رحله في الشتاء يروحوا لليمن وطبعا معروف في العرب زمان القوافل كانت اي قافله تعد تتدمر فلما حدث لهم ما حدث ونجاهم الله من الاحباش من اصحاب الفيل وقعت لهم مهابه في قلوب العرب اي حد يقرب للقافله حاسب نجاهم الله من اصحاب الفيل يروحوا الشام حاسب نجاهم الله من اصحاب الفيل لالى في قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف فالف الناس والافهم الناس والافهم الناس فلم يمسوهم بسوء قال الشيخ وكانت احدى الرحلتين الى اليمن في الشتاء لانها بلاد حاره والرحله الاخرى الى الشام في الصيف لانها بلاد بارده وكانت قريش تعيش بالتجاره ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام يعني لولا هاتان الرحلتان قريش ما تعرفش تعيش في مكه لان بيعملوا رحله في الصيف يعيشوا بها الغط الشتاء ويعملوا رحله في الشتاء يعيشون بها الى الصيف فلولا هاتان الرحلتان لما امنوا من خوف ولما طعموا من جوع أمنوا من خوف لما نجاهم الله من أصحاب الفيل كانت العرب يغيروا بعضها على بعض فأول طبعاً أنت اللي كمان الزمان بيتفرج على فيلم عن طرد مشداد تلاقي إيه بني عبس قاعدين في مكانهم يجلهم ناس سنيني يروح جايين واخدين النسوان ومشيين واخدين الغنم والكلام ده كله يروح بني عبس زعلانين يروح جايين واخدين بعضهم وراحين عند القبيلة التانية ياخدوا النسوان والغنم ومشيين صح ولا لا قريش بقى استريحة من الحكاة دي خالص نجا وقال لأي حد يا جارب يقول له حاسب يا عم هيحصل لك زي ما حصل لأصحاب الفيل فيروح جاي وائف واخد بالك معايا فأملوا من خوف وطعموا من جوع بسبب هاتين الرحلتين واخد بالك معايا وطعموا من جوع بسبب بقى رحلة عياشهم للصيف ورحلة تعي... تعيشهم أو تعيشهم إلى الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت عرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها فميز نفسه عنها وبالبيت تشرفوا على سائر العوة طبعا معروف الله رب كل شيء فلما خص البيت وقال لم, يقل لما لم يقل فليعبدوا رب كل شيء معنى ده أولى ممكن أحيانا صح ولا لا فيما يظهر للناس وقال فليعبدوا رب هذا البيت لسببين السبب الاول تشريفا للبيت السبب الثاني تذكيرا لهم بالنعمه لان السبب في ان الله يحميهم انه ان البيت عندهم والا لو كانوا في مكان ثاني ما مكان القبائل كلها غرت عليهم وما ولم يكن لهم من مانع صح ولا لا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وهذا بينا سببه اللي هو الرحلتين وآمنهم من خوف اللي هي كانت العرب يغير بعضهم على بعض طبعا ده برضو فيه تنبيه كبير جدا على نعمة الـ الـ الشبع ونعمة الأمن طبعا لك أن تتأمل حال الصمال كان في واحد يقول أنا بقال لي ثلاث شهور ما كلتش ولا شربتش هربة ثلاث شهور وأطعمهم من جوع أه... لما تجي الساعة خمسة وربع قلولي عشان الدكتور يدخل أه... نعم نعم أيها ما يفضل عشر دقايق بالزبط نعم فأقول فضل عشر دقيق أه... ونعمة وال... الخوف طبعا لعل الله عز وجل ما السنة بشيء منها فيما سألت بعد اندلاع الثور على طول كان في ناس تخافت تمشي في الشوارع وناس تخافت نزل بناتها وعيالها قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة دي رقم واحد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان دي رقم اثنين فكفرت بأنعم الله خد بالك فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فممكن الذنب يكون سببا في حرمانك من نعمة الأمن ونعمة الرزق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه واخد بالك سورة الماعون قال الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين أي أأبصرت أرأيت أأبصرت طبعا عندي الرؤية نوعان رؤيه بصريه ورؤيه عقليه رؤيه العقل هي العلم ورؤيه العين هي البصر فالعلماء في تفسير ارىيت اما ان يفسرونها بقوله اعلمت او أبصرت الاولى ان تفسر باعلمت واخد بالك معايا لأن المراد أن يعرفه من يكذب بالدين لا أن يريه من يكذب بالدين صح ولا لا؟ طيب أرأيت الذي يكذب بالدين هل المراد بالدين؟ الإسلام؟ أم الحساب والجزاء؟ قال لك المراد به في هذه الآية على كلام الشيخ أبصرت المكذبة بالحساب والجزاء طبعا الدين بيطلق على يطلق على شيئا يطلق على العمل ويطلق على الجزاء اما إطلاقه على العمل فقوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام يعني إن العمل المقبول عند الله هو الإسلام وأما إطلاقه على الجزاء فقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب والجزاء ومنه قولهم افعل ما شئت كما تدين تدان كما تعمل تجازى هل مربع الدين ولا الاسلام مش هنختلف كلاهما صحيح والايه وهذه قاعده تفسيريه مهمه الايه ان احتملت معنيين لا تعارض بينهما حمل اللفظ عليهما جميعا قال لك ازاي قال لك وثيابك فطهر الثياب المراد به الهدوم طهرها يعني طهر ثيابك من النجاسات والقاذورات صح بعض اهل العلم قال لك لا وثيابك فطهر يعني وعملك فطهر قال لك إزاي طب هو الثوب يطلق على العمل قال لك أيوة قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير اللباس يعني هو فعل التقوى أن تعمل التقوى كأنها لباس لك يبقى التقوى تلازمك زي ما هدمتك بتلازمك ذلك خير فالثوب يطلق على العمل احيانا فقال لك ما فيش تعرض بين المعنيين تبما الواحد مأمور أن يطهر ثوبه ومأمور أن يحسن عمله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله وتطهير الثياب معروف وخد بالك معاي فانت مقوم بالمعنيين جميعا فما فيش مشكله أرأيت الذي يكذب بالدين على الايه الذي يكذب بالاسلام أرأيت الذي يكذب بالدين على الايه الذي يكذب بالحساب والايه والجزاء فذلك الذي يدع اليتيم يعني فانت اما أو او طلبته يعني لو عايز تعرفه أرأيت الذي يكذب بالدين لو عايز تعرف الذي يكذب بالدين فهو من فهو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا وخد بالك قال الله عز وجل فهو الذي يدعو شاف عملة زال يدعو العلم شددا ولم يقل فهو الذي يدفع اليتيم مع ان التفسير يدع يدفع اليتيم لكن الدع يوم يدعون في نار جهنم دعا شاف عملة زال يدفعون في جهنم دفعا شديدا فشوف ده بقى مش طايق اليتيم يعني انت ممكن واحد يبقى قلبه حنين سنة بسيطة فيجي اليتيم يقول له يا عم روح لكن ده من غلظ من قصوة قلب يقول له روح فذلك الذي يدعو اليتيم يعني يدفعه دفعا شديدا وقد كان العرب في الجاهليه لا يورثون النساء والصبيان طبعا الواحد كان يبقى عنده ليه ليه لما ذكر الله اليتيم خصوصا مع أنك ممكن يلف ذلك الذي يدرح السائل قال الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر صح ولا لا ليه ذكر راتين قال لك لأن عرب الجاهلية كان يبقى مثلا واحد عنده ابن أخو أخو مات وأخو سايب فلوس قد كده يجي الواد هيالثل ايه الفلوس كلها والعم مش عارف حال يفضل يزل في أنفس الواد ويدفع اليتيم عن حقه بتاعه هو معان فلوس بتاعته وعمه مش عايز يدهانه وفيهم أنزل الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واخد بالك فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين يعني ولا يحض الناس وبالتالي لا يحض نفسه اللي هو بخيل جدا يعني زي ما أنا قلت بارح جلس ثلاثة من البخلاء يتنافسون من ابخلهم فقال الاول انا ابخل بمالي على نفسي وقال الثاني انا ابخل بمال الناس على نفسي وقال الثالث انا ابخل بمال الناس على الناس فقالوا انت ابخلنا انت خلاص جبت الاخر واخد بالك فهذا لا يحض على طعام المسكين يعني لا يحث نفسه ولا غيره على ذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون خد بالك سمهم مصلين فويل للمصلين يعني ملتزمون بفعل الصلاة يفعلون الصلاه ولكنهم عن صلاتهم ساهون ساهون اي غافلون عنها غير مبالين بها لا يرجون بصلاتهم ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا مش فرقه معاه يصلي ما يصليش ساهي يؤخر الصلاه عن وقتها فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اضاعوا الصلاه قال ابن مسعود لم يتركوها وانما اخروها عن وقتها فكذلك عن صلاتهم ساهون بخلاف في صلاتهم السهو في الصلاه لا ذنب عليه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السهو عن الصلاه فالسهو عن الصلاه محرم أما السهو في الصلاة فليس فيه ذنب ولا اثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون الذين هم يراءون يعني يراءون الناس بصلاتهم ان صلوا أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثني الناس أو ليثني الناس عليهم المراءة ويمنعون المعون المعون اسم لما يتعاروه الناس بينهم المعون ده اللي هو الحاجة التي لا قيمة لها زي الطبق زي الكباية كالدلو والفأس والقدر من شدة البخل يمنع حتى المعون والكلام ده يقع فيه بعض المسلمين تلاقي مثلاً واحدة بتروح لجارتها تقول لها بس معلش الطبق بتاعنا تكسر او الحله بتاعتنا تخرمت لي الحالة تقول لها لا معلش صح ولا لا يمنع المعون ده هذا توعده الله بهذا الوعيد الشديد واخد بالك معي طبعا اذا كان بقى يمنع المعون يبقى ما بيعملش حاجه خالص ده اقل حاجه يمنعها يبقى خلاص اذا يمنع كل شيء أنت أخذ ويمنعون المعون فهؤلاء لشده حرصهم يمنعون ما لا يمنع فكيف بما هو اكثر منه قال الشيخ السعدي ونختم بهذا في هذه الصورة جمل كثيره من العلم الحث على اكرام اليتيم والمساكين دي رقم واحد اثنين التحذير على ذلك يعني أن, أن أن تكرم نفسك أن تكرم بنفسك اليتيم والمسكين الثاني أن تحض الناس على إكرام اليتيم والمسكين الثالث مراعاة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها الرابع الإخلاص في جميع الأعمال الذين هم يراؤون الخامس الحس على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة نختم بهذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا غاب عنه فسأل عنه فقالوا مريض فقالوا مريض, فقالوا مريض فقال النبي قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب فقالت أم كعب هنيئا لك الجنة يا كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله فقال كعب هي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا ام كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه خد بالك أو منع ما لا يغنيه يعني منع الفائضة عن حاجته ويمنعون الماعون فقول ما لا يعني ومنع ما لا يغني قد يمنع دخول الجنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ابليهم